اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحٍ إِلَّا أم مَنْ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى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 وَلا قَدَ أَرسَلْن إِلَ عُمَ مِ مِنْ قَابلِك فَأَخَذْناهُ بِالبَْسَِ وَظرُون إ عَهُم ييتَضَرُ فَلَناَا إِذجَأَ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 أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرعيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم 117. من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون 118. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم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 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَهَا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 كُن سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مَنْ بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نفصل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 قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَيَّ الأمر بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ